تبصره وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا ف أ ن ب ت ن ا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 بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه, ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه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 ما يلفظ من قول إ ل ا لديه رقيب عتيده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 وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفله من هذا, لقد كنت في غفلة من هذا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 وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم, ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع من للخير مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله الها آ خ ر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه 「パリの名前は何でしょうか?」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 ما يبدل, ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم يوم نقول لجهنم هل ا م ت ل أ ت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل ا م ت ل أ ت وتقول هل من مزيده و أ ز ل ف ت ا ل ج ن ة للمتقين غير بعيده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 هذا ما توعدون لكل أ و ا ب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام, أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود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 ي و م ي س م ع ه النابلسي ل ل ع و م ا ل ح س ل ا م ي ه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 ا ذ ك ر ب الله ق ر آ ن الحسنى